Hamdulillah, bil salatu wa ash-Shahadatul wa al-Muasireen, wa ala alaihi wa as-sabbihi ajmaa'in. al-suāl حفظه الله. Saal السائل فقال هل من تسمى بالسلفية يعتبر متحزبا فأجاب الشيخ التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف ومثل الشيخ حفظه الله بالأشاعرة الذين يتسمون بأهل السنة والجماعة وهم كذب في هذا التسمي بالسلفية تقول أنا سلفي هل هذا جائز أم أنه يعتبر من ألوان التحزب الموجودة اليوم في الساحة هذا يقول أنا إخواني والآخر يقول أنا تبليغي والثالث يقول أنا سلفي بعض دعاة, بعض دعاة الضلالة يحاول أن يقحم هذه التسمية مع التسميات الحزبية الأخرى كي يشعر الناس بأنها فرق ضالة كبقية الفرق هذا موجود لذلك الآن تسمع بعضهم يقولك لا لا دعون من هذه التفرقات إخواني تبليغي سلفي إلى آخره لا هذا تلبيس وتضليل لعباد الله ما هي السلفية؟ هي اختصار ونفظ معبر عن معنى ما هو هذا المعنى؟ اختصار لماذا؟ اختصار لبيان منهجك الذي تسير عليه في دينك ما هو منهجك؟ منهج اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن التبعهم بإحسان هذا هو منهج فبدل أن أجرد لك هذه المقالة كاملة لما تقول لي أنت على أي منهج أقول لك الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أقول لك أنا سلفي اختصرت هذا كله فهذه التسمية هي اختصار لهذا المعنى فهي بيان لمنهج تسير عليه بيان لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم التي تتبعها فكأنك تقول عندما تقول أنا سلفي تقول أنا بريء من جميع فرق الضلال وأنا على الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسان هذا معنى أنا سلفي فعندما تقول أنا سلفي تعبر عن هذا المعنى وهي بنفس معنى كلمة أنا من أهل السنة أو من أهل السنة والجماعة أو أنا من الطائفة المنصورة أو أنا من الفرقة الناجية أو أنا من أهل الحديث هذه الألقاب جميعا تدل على منهج واحد وعلى طريقة واحدة وهي معبرة عن منهج لا عن انتماء إلى حزب أو إلى فرقة من الفرق الاثنتين وسبعين لا بل هي تعبير عن اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكر فهي مفخرة يفتخر بها العبد لأنه على طريق الحق بشرط أن يكون القائل قد قالها بصدق وأن يكون صادقا في اتباعه لهذا المنهج فإذا كان بصدق متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام يضع خطواته في هذه الحياة الدنيا على نفس آثار خطواتهم، عندئذ يحق له أن يتسمى بهذا الاسم وهذا الاسم يكون مفخارة له أما إذا كان كاذبا فلا يحل له أن يتسمى به والذين يكذبون في تلقيب أنفسهم به كثير لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المنهج هو المنهج الحق فيقبل عليه الناس الذين يريدون دين الله الحق وليست لهم أهواء في مخالفته فيرى أهل البدع إقبال, إقبال الناس عليه فيحتاجون أن يلبسوا عليهم وأن يخدعوهم فلذلك يظهرون لهم أنهم هم أصحاب هذا المنهج ومثل الشيخ بالأشاعرة ماذا حصل مع الأشاعرة؟ الأشاعرة هم فرقة من فرق المتكلمين من هم المتكلمون؟ المتكلمون هم فرقة فرق ضاله. انحرفت عن شريعة الله في أسماء الله وصفاته بالأخص وانحرفت في بقية العقائد أيضاً أو في كثير منها يتفاوتون ما بين مقل ومستكثر لكن الذي اتفقوا عليه في الانحراف في الأسماء والصفات في أسماء الله وصفاته وهم يتفاوتون أيضا فبعضهم ينفي أسماء الله وصفاته عنه فيكفر بها ويكذب بها ولا يؤمن بأن الله رحمن رحيم كريم إلى آخره من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هم المتكلمون وبنوا عقيدتهم على الحكم على الله بعقولهم هذا هو دينهم ما الذي يجوز على الله وما الذي لا يجوز عليه؟ هل يجوز أن أقول بأن الله له يد؟ هل يجوز أن أقول بأن الله على على عرشه؟ هل يجوز أن أقول بأن الله تبارك وتعالى يأتي وينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا كله يقول لك قاعدتهم ما هي؟ نعرض هذا كله على عقولنا فإن قبلته آمنا به؟ وإن رفضته كذبنا به إذن الحاكم عندهم ماذا؟ العقل هذه قاعدة متفق عليها بينهم تقديم العقل على نصوص الشرع أهل السنة يقولون؟, يقولون ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله وسلم وما كان عليه السلف الصالح آمنا به وصدقنا الله أعلم بنفسه منا فالله هو الحاكم في الأمر فالذي يخبرنا عن نفسه به آمن به فإن أخبرنا أن له يد قلنا له يد إن أخبرنا بأنه يأتي قلنا يأتي إذا أخبرنا بأنه عال على عرشه قلنا هو عال على عرشه إذا أخبرنا بأنه يحب وأنه يبغض قلنا هو يحب وهو يبغض لكن هذا كله ليس كالبشر ليس كالمخلوقين إنما هي صفات تليق صفات به تبارك وتعالى هذه عقيدة أهل السنة والجماعة لمن أين أتوا بها من كتاب الله والسنة رسوله ومنهج السلف الصالح إذن هم الذين يستحقون أن يسموا أهل السنة وجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها هم الذين يستحقون أن يتسموا بأهل الحديث لأنهم أخذوا بالقرآن وأخذوا بالسنة فالقرآن يسمى حديثا والسنة تسمى حديثا فهم أهل الحديث هم الذين يستحقون أن يسموا الطائفة المنصورة أو فرقا ناجح لهم الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أضوالها بالنواجد هم الذين يتمسكوا بهذا كله فهم الذين يستحقون هذه التسمية هذا حكم بإنصاف بينهم وبين الأشاعر الأشاعر سموا أنفسهم بعد ذلك وهم من الذين ينفون الصفات أيضا ويثبتون بعضها فقط التي ركبت على عقولهم يسمون أنفسهم أهل سنة وإجماعة هل تسمية حق ولا باطل؟ تسمية باطل لأننا تحاكمنا إلى شرع الله في هذا ورجعنا إليه فوجدناهم يحكمون على صفات الله سبحانه وتعالى بعقولهم، إذا هل حكموا السنة لا طردوا السنة هنا وما عملوا بها بل حكموا عقولهم، فكيف يكونون أهل سنة وجماعة تتعجب من بعض أهل الضلال كيف يصفون بهذا الوصف أو يصفون أنفسهم بهذا الوصف من أين لكم إن كنت تريد أن تكون من أهل السنة وجماعة فكن يا أخي ونحن أحب علينا هذا الأمر لكن كن بصدق حكم الكتاب والسنة على نفسك حكم الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة حتى تكون من أهل السنة والجماعة أما مش تكون كالأشاعر وغيرهم من العقلانيين إذا ركبت السنة على عقلك أخذت بها وإذا خالفت عقلك وهواك تركتها هذا باطل وهذا الكلام الذي نقلته عنهم كله موجود ومسطر في كتبهم لم نأتي بشيء من عندنا فلا يصح البدى أن تسمي أشعري أهل سنة وجماعة وهو يقدم العقل على النقل أبداً النقل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ضرب به الحائط ووضعه خلف ظهره ثم بعد ذلك تأتي وتقول هو من أهل السنة والجماعة كيف هذا؟ ما يركب كما لا يصح اليوم أن تسمي حزبيا سلفيا وتقول هو سلفي أو خارجي من الخوارج تقول هو سلفي من أين جاءته السلفية؟ هو لم يتقيد بمنهج السلف الصالح إما في العقيدة أو في المنهج أو في الدعوة اتبع هواه وترك هذا ولكنه يقول أنا سلف تلبيسا على الناس وخداعا لهم حتى يسحب أقدامهم إليه انظروا إلى الدواعش وجماعة القاعدة ومن شبههم من الخوارج يقول لك نحن سلفيون طيب سلفيون ما اشتعال نعرض ما تفعلونه من سفك دماء المسلمين وتفجير مساجدهم واستباحة دماء حتى أئمة المساجد نعرضه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هل يتوافق أم يخالف؟ هو يتوافق تماماً مع الخوارج ومع منهج الخوارج إذا فأنتم خوارج هذه التسمية الصحيحة فنحن لا يهمنا ماذا تسمي نفسك يهمنا أن نعرض تسميتك هذه نعرض أقوالك وأعمالك على منهج السلف فنرى هل أنت صادق أم أنك كاذب بهذا يكون الفصل في الأمور لا نكذب على أحد ولا نخدع أحدا بل نبين ونوضح كل شيء علشان كل شيء يكون صافي ونقي وبعدين كل واحد يختار لنفسه نحن علينا البيان إن عليك إلا البلاء فما علينا إلا أن نبين ونوضح الطريق ونوضح ما الذي يشوش على هذه الطريق بعد ذلك أنت حر ننتقي لنفسك لكن أنا وظيفتي أن أبين لك الصادق في تسميته والغشاش الكذاب الذي يريد أن يخدعك بعد ذلك أن تختار لنفسك أنا لا أنتظر منك درهما ولا دينارا لا عندي جماعة وحزب أقول لك تعالي اجتمع معي عليها على هذا الحزب أو اجعلني رئيسا لك أو قائدا أو, أو كن متبوعا لي ما عندي هذا كله خذ الحق وسير عليه هذا موصك بي بس والله معك لا أنتظر منك شيء هذه طريقة وهذه منهجي وأخذناه عن علمائنا مشايخنا الصادقين في من أحسبهم والله حسيبهم وهم أخذوا عن مشيخهم وعلمائهم وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله هذا إسنادنا وهذه طريقتنا مشايخي معروفين منهجي معروف أنا وغيري من مشايخ أهل السنة الذين يتبعون منهج السلف الصالح بالصدق وأوصيكم وأوصي الجميع اعرضوا كلامي وكلام غيري على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح نعرضه ما مبتغاه هو الحق دين الله الصافي النقي أنا أسمي نفسي سلفي أسمي نفسي من أهل الحديث أسمي نفسي من أهل السنة والجماعة ضائفة المنصورة الفرقة الناجية لأني أعمل جهدي كله أو كله كاملا من أجل أن أبقى على هذا الطريق وأن نبقى الله عليه وأن نوضح هذا الطريق ونصفيه للناس وأن نرشدهم إليه وأن نحذر الناس مما يخالفه،, مما يخالفه ومن الذين يحاولون أن يغشوا ويخدعوا الناس ويلبس عليهم أمر دينهم هذا ديننا وهذا ما أمرنا الله به وهذا ما نحاول أن نبينه على نفس خط شيخنا وطريقتهم من اتباع المنهج السلف الصالح رضي الله عنهم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد هذا ما أردنا أن نذكره هنا والله أعلم والحمد لله بقيت ملاحظة أخيرة نسيت أن أنبه عليها وهي أنك عندما تسمي نفسك سلفية ربما تكون في بيئة لا تعرف عن هذه التسمية إلا ما عليه أهل البدع من الخوارج والحزبيين ومن شابههم لذلك في ذاك الوقت وفي ذاك المكان لا تكتفي بمجرد أن تسمي نفسك سلفيا بل بين للناس ما معنى هذه الكلمة ووضح لهم أنك بريء من تلك الفئة وذاك الحزم الذي عرف في أذهان الناس أنه هو الذي يحمل هذا الاسم في بعض البلاد لا يعرفون السلفية أصلا الدعوة فيها شبه ميتة إلا ما ندر من الأفراد فلما حدثت الحوادث السياسية التي يهتم بها الناس أكثر كثير من الناس أكثر من دينهم فتجذب انتباههم ويعرفون السلفية من خلال هذه الفئة الضالة الفاسدة فينطبع في أذهانهم كلمة سلفي على هذا الشخص أو على هذه الفرقة عندئذ تحتاج أن تبيئ توضح عندما يسألك أحد من هذه البلاد هل أنت سلفي؟ تقول ماذا تريد بالسلفي؟ إن أردت اتباع الكتاب والسنة ومن السلف الصالح فنعم أنا سلفي أما إن أردت طريقة الخوارج التي ارتسمت في ذهنك بأنها هي السلفية فهذا باطل ولا يجوز تسميتها بالسلفية هكذا لا تطلق فقط أنا سلفي وتمضي لأنك تريد أن تفهم ما الذي في ذهنه حول السلفية هذا مهم جدا والله أعلم والحمد لله